يا صب يا راعي الدله يا راعي الدله اللي ريحها فايح ليتك بعد فاحه الدله تشربني القهوه انوار ماخوذه من اوصافك وانا مع كل نوع وديه اغني قهوه خذيفه خذيفه كنها دمك يلي ليله سولفت تجري ضيقتي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 تقند خواراسي الى متعني تاخذ من القهوه اجمل شيء في القهوه من غيرها وانت راع الفضل والمني الفارق الواضح اللي بينها وبينك خلل طبيعي يؤدي لخلل فني لو اقصر النار عنها وضعها ثابت ولنت ولنت لوني لو لوني اقصر اللحظات في شوفك يمكنك تموت وانا اموت يمكنني الامنيه من نزوات الفقير اللي لو باعها ما يعيش العمر متهني لذلك الاغنياء ما هي تمارسها تؤمن بان الفقير يموت متمني ويلك من الله على اللي قد بدر منك ويلي من الله لو انه ما بدر مني لو انك القهوة اللي يوم اشربها أحس كأنها ملبسني مية جني. بنداد يا راعي قهوة. بنداد. أبوح عبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بينكود اثنين وعشرين سبعين سبعين عبد الله.